من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الإخوة الأخاظل سوف تكلم معكم في موضوع في غاية من الأهمية للمسلمين في كل عصر من مصر. هذا الموضوع هو من موضوعات العقيدة المهمة وهو موضوع التسليم بحكم الله عز وجل والرضا به فهذا موضوع واسع جدا وإنني أعترف مقدما أنني لن أستطيع أن أمر حقهم ولكن لعلني أشير إلى أهم عناصره ببعض الإشارات فنستطيع أن يلخص الموضوع في بعض مسائل المسألة الأولى وأريد أن تنتبهوا معي جيدا فإنني قد أسأل بعض الأخوة الحضور المسألة الأولى هل حكم الله عز وجل شامل لكل شيء في الكون؟ هل حكم الله عز وجل شامل لكل شيء في الكون؟ هذه قضية هل يمكن أن تخرج بعض القضايا عن حكم الله عز وجل بعبارة أخرى هل يمكن أن تولد قضايا ليس لها في شريعة الله حكم الجواب وهذه مسألة عقدية مهمة جدا أنه ليس هناك مسألة ليس لها في دين الله حكم أبدا ليس هناك مسألة ليس لها في دين الله حكم وليس هناك قضية تركها الله عز وجل لن يجعل له فيها حكم وليس هناك قضية يمكن أن تستثنى فلا تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله هذه قضية عقلية مهمة لا يصح إيمان العبد حتى يعتقد بها هذه القضية ما هي الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن هناك أدلة كثيرة جدا ولكنني سوف أقتصر على بعضها منها قول الله عز وجل ما فرقنا في الكتاب من شيء ما فرقنا في الكتاب من شيء فمعنى هذا أن كل شيء لا بد أن الله عز وجل بين حكمه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عندي نفسه في الدين وإنما يتلقى من الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن ما يدل على هذا الموضوع أيضا قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية نزلت على رسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه في حجة الوداع فإن الله عز وجل قد أكمل له الدين بنزول هذه الآية الكريمة والرسول صلى الله عليه وسلم استشهد أمته بالبلاغ مما يؤذن بأنه لن يلقاهم بعد ذلك العام وقال لهم صلاة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا ثم استشهد أمته وقال لهم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت وأنزل الله عليه عز وجل اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا ومما يدل على هذه القضية العقدية المهمة قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرد إلى الله عز وجل بمعنى الرد إلى كتابه الكريم والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الرد إلى سنته بعد وفاته فإن سنته محفوظة إلى أن الله الأرض وما عليها لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الذكر والله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة وما حاول أن يدخله بعض الزنادقة في السنة من الأحاديث الموضوعة فإن الله قيض لها جهادة العلماء فوضعوا ضوابط يمكن أن يعرف المسلمون بها الحديث الثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم من الحديث المكذوب عليه. ثم إن الصحابة قد نصوا على ذلك أيضا فقد روي عن, عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم ثم إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته تدل على ذلك وإن اليهود قد حسدوا الأمة المحمدية وقالوا هل علمكم الرسول كل شيء؟ قالوا نعم لقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى ما يقول أحدنا إذا دخل الحمام وما يقول أحدنا إذا خرج من الحمام والمستعرف للأحكام الفقهية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أشياء يراها الناس صغيرة ما يقول رجل إذا دخل في منزله أو خرج من منزله أو إذا جامع زوجته أو إذا رأى مطرا أو إذا رأى ريحا أو إذا رأى رياحا أو نحو ذلك من الأمور مما يدل على أنه لا يمكن أبدا أن يترك شيئا من الدين إلا وقد بلغه للأمة ولا يترك قضايا لا في الاقتصاد ولا في الاجتماعي ولا في الحكم والسياسة ولا في أي جانب من جوانب الحياة إلا وقد بينه للأمة وإلا لكان غير ناصح لأمته وغير مبلغ البلاغ المبين إذ كيف يهتم بالأمور الصغيرة ويترك بعض الجوانب لا يبينها للأمة وكذلك يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن هذه الآية مثل الآية التي قبلها إن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول وكما تعلمون أن كلمة شيء في قول عز وجل فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط فإن حرشا تنازعت في شيء فهي نكرة في سياق الشرط ومن المعروف اللغة العربية أن النكرة إذا وقعت في سياق الشرق فإنها تكون عامة لا يخرج عنها شيء من الأشياء تكون عامة لا يخرج عنها شيء من الأشياء فإذا كان الله عز وجل أمرنا برد كل شيء إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس هناك شيء من الأشياء إلا وحكمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجهله من جهل وقبل أن أنتقل عن هذه المسألة المهمة أسأل عنها فما هي هذه المسألة التي قلنا أنها من القضايا العقديّة المهمّة التي لا يسع أحد من المسلمين أن يكون مقصر العلم بها. فما هي هذه المسألة؟ كنت تجيب يا أخي؟ هذه المسألة التي أوردنا عليها الأدلة قبل قليل لا أخرج منه. نعم. يمكن ما صدعت أن أوصل لكم الموضوع كما ينبغي إنني قلت, أنني قلت أن هنا مسألة مهمة جدا في العقيدة وهي أنه ليس هناك مسألة من المسائل أو قضية من القضايا أو جانب من جوانب الحياة ليس لها في كتاب الله حكم ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم قد يجهل بعض الناس الحكم نعم لكن في الواقع لا يخرج عن ذلك مسألة من المسائل ولا قضية من القضايا إلا وقد بين الله لها حكم في الكتاب والسن فهمت المسألة الآن ننتقل إلى التي بعدها المسألة الأخرى التي بعد هذه المسألة هي هل حكم الله عز وجل صالح مصلح للعباد في كل زمان وفي كل مكان في القرن الأول أو في القرن الثاني أو في القرن العشرين ونحو ذلك أم إنه خاص بالعرب أو خاص بحقبة من الزمن أو خاص بقرن من القرون نعيد تقرير المسألة الحكم حكم الله عز وجل كامل وصالح ومصلح لكل أمة من الأمم وفي كل زمان من الأزمنة أم خاص ببعض الأمم وبعض الأزمنة هل يمكن أن تطبق أحكام الشريعة في عصر البداوة وفي عصر إذ كانوا ذوحرون عن انجمال والخير ويمكن أن تطبق في عصر الصاروخ وفي عصر الذرة وهل يمكن أن تطبق هذه الأحكام على الأمة العربية كما يمكن أن تطبق على الأمة الهندية، كما يمكن أن تطبق على الأمة الأوروبية ونحو ذلك. هذه المسألة وهي من القضايا العقيدية العقدي من القضايا العقدي العقديّة مهمة أيضاً، مثل المسألة الأولى. وهي لا خلاف فيها بين أحد من الأمة إطلاقاً. ومن شك في ذلك فإنه ما كان ما إسلامه أو ما حصل إسلامه بعد. لماذا لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للانس والجن لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للانس والجن ولأن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة لا ياتي بعدها شيء ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كان هذه لا يزيغ عنها إلا هذا ترستكم على البيضاء ليلها كان هذه لا يزيغ عنها إلا هذا ولأنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم لسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرض عليها بالنواجذ ثم حذر أمة من البدع. وقال وإياكم بمثلات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غرارة في النهب ولأنه قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أنتمستتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما أنتمستتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله عز وجل وسنتي ولأنه قال عن الطائفة المنصورة قالا افترقت اليهود على 73 وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 72 وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على احدا وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال على قيل من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثم قال عن الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري حتى قيام الساعة إذن تقررت عندنا المسألة الثانية فما هي المسألة الثانية نكرر السؤال عنها من يجيب؟ نعم الأخ لا أنت المعتقدة نعم نعم نعم والمسألة الأولى المسألة الأولى هل حكم الله شامل لكل مناحي الحياة الجواب بنعم وذكرنا لكم طرفا من الأدلة المسألة الثانية هل حكم الله صالح ومصلح لجميع الأمم وفي جميع الأزمنة والجواب بنعم وذكرت لكم طرفا من الأدلة وهذه القضايا من قضايا العقيدة لا من قضايا الفقه من قضايا الاعتقاد لا من قضايا الفقه المسألة الثالثة وهي كذلك من قضايا الاعتقاد هل المسلم ملتزم أو هل المسلم ملزم بالتحاكم إلى شرع الله؟ أم له أن يختار هل المسلم ملزم بأن يتحاكم إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة أم له أن يتحاكم إلى شرع الله في قضية من القضايا أو في بعض الأمور ويتحاكم إلى من شاء في غير ذلك من الأمر أعيد المسألة هل المسلم ملزم بأن يتحاكم إلى شرع الله وإلى دين الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وفي كل قضية عن أنه له أن يتحاكم في بعض القضايا إلى غير شرع الله الجواب أنه ليس له أن يتحاكم في بعض القضايا إلى غير شرع الله على الإطلاق وإليكم طرفا من الأجل أولا كما تقرر في القاعدتين السابقتين بأن حكم الله شامل بكل شيء فلماذا إذا يلجأ إلى غير شرع إذا كانت جميع القضايا صغيرها وكبيرها أحكامها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي صالحة ومصلحة للعباد والأمم في كل زمان ومكان، إذن ليس هناك حاجة إلى التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ليس هناك حاجة إلى التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. هل يجوز أن يتحاكم العباد إلى غير شرع الله عز وجل حتى مع عدم وجود الحاجة؟ لا يجوز ذلك أبداً. والتحاكم إلى غير شرع الله برضا وطواعية من المكفرات واسمعوا إلى قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وفي آية أخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بما اسم الموصول ثم إن الله عز وجل جعل الذين يشرعون للبشر من دون الله أحكاما وأنظمة وقوانين مصادما لشرع الله جعلهم قد نازعوا الله في ربوبيته وفي ولوهيته وهم شركاء لله جعلوا أنفسهم في مقام الشركاء ومن سلم لهم بهذا الحق فقد اتخذهم أربابا من دون الله كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عز وجل عن اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوهم أربابا يعني أنهم تقدموا لهم العبادة فلما سمع عدي بن حاتم قول الله عز وجل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يثلوه قال يا رسول الله إننا لم نعبدهم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم قال نعم قال فتلك عبادتكم يا فتلك عبادتكم اياما اذا من اطاع غير الله عز وجل في التحليم والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل وابسط لكم المسألة الاحكام التكلفية كما تعلمون خمسة لا يمكن ان تخرج عنها قضية من القضايا فان اي مسألة او اي قضية لا تخرج عن تلك الأحكام الخمسة والأحكام الخمسة هي الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أي قضية تدور ب لا يمكن أن تخرج عن هذه الأحكام الخمسة إما الوجوب تكون واجبة وإما أن تكون منذوبة أي مستحبة وإما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة وإما أن تكون مباحة وهذه الأشياء الخمسة أو هذه الأحكام الخمسة من أين تتلقى من الذي يوجب الأشياء أو الذي يحرم الأشياء أو الذي يبيح الأشياء أو الذي يكره الأشياء أو الذي يسحب الأشياء هو الله عز وجل لا يملك ذلك إلا الله عز وجل فهو الذي يدل على ذلك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا إذا كانت هذه الأشياء حكمها يتلقى من الله عز وجل فمن سلم لغير الله بها فقد اتخذه رب من دون الله عز وجل. ولا أدل على ذلك أيضا من قصة ذلك المنافق. الذي تحاكم مع يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي على ذلك الرجل المنافق الذي يظهر الإسلام وما دري أنه منافق فلما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك المنافق لليهودي ألا تحاكمني إلى عمر بن الخطاب فقال لقد حاكمتك إلى رسولكم وحكمني عليك فقال ولكن حاكمني إلى عمر بن الخطاب فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له القصة فقال لهذا الرجل الذي ظاهره الإسلام أكذلك هو يعني هل هذه القصة صحيحة أن هذا اليهودي حاكمك إلى رسول الله عليه وسلم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم له عليك وأنت أتيتني تطلب أن أحكم فيها وما رضيت بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم فقال مكانكما يعني أثبتا هنا لأنهم أخبراه بالقصة عند باب داره فدخل في بيته واستل سيفه وأتى مشتملا عليه فضرب به ذلك المنافق حتى مات ضرب به ذلك المنافق حتى مات فقال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا بقول أمام قول الله عز وجل ولا بحكم أمام حكم الله عز وجل وقال عن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أي يكون لهم الخيرة من أمره فهذه حال إنما يسلمون ويرضون. وقيل أن قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يجعون عنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل؟ تريدون أن يتحاكموا إلى الطاعوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم غراما بعيدا أنها نزلت في قصة ذلك المنافق. وهذه القصة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر لها طريقين وقال إن سندها حسن ذكر لها طريقين وقال إن سندها حسن وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذا الموضوع كما سمعتم من الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إذن هذه هي المسألة الثالثة ونسأل الآن عنها أيضا فمن يجيب شيخنا؟ نعم ممكن تذكرنا ثلاثة المسأل المسألة الأولى أنه ليس هناك أي قضية سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا ولها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم عرفه من, عرفه من الناس وجهده من جهده المسألة الثانية أن شريعة الله عز وجل أو أن حكم الله عز وجل صالح مصلح لجميع الخلق في كل زمان وفي كل مكان المسألة الثالثة المسألة الثالثة أن المسلم ملزم بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل في كل قضية صغيرة كانت أم كبيرة ولا يجوز له أن يتحاكم إلى غير شريعة الله على الإطلاق المسألة الرابعة أن التسليم والرضا بحكم الله شرط في القبول أن الرضا والتسليم بحكم الله عز وجل شرط في القبول فإن من حكم شرع الله عز وجل وهو غير راض من قرارة نفسه أو غير مسلم لذلك الأمر أو غير محب الله فإنه لا ينتفع بذلك لا بد أن يرضى وأن يسلم لحكم الله عز وجل. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر فهما عميقا حتى اختلقت به نفوسهم. يدل على هذا الأمر ما ذكرت لكم من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قتل ذلك الرجل الذي تحاكم مع اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طلب أن يحاكمه اليهودي إلى عمر بن الخطاب وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله بالسيف وقال له هذا حكمي في من لم يرضى بحكم الله ورسوله الأمر الثاني ما ذكر أن بريرة رضي الله عنها لما اعتقت وكانت عند مغيث رضي الله عنه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفع في أن ترجع إلى زوجها لأن المرأة إذا عتفت وكانت حرة وهي عند عبد فإنها بالخيار فإن شاءت تقيم معهم وإن شاءت أن تتركه وتتزوج من حرب فإنها تركت مغيث ومغيث كان مغرم بها حتى أنه كان أصابه من ذلك هم شديد فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم رق له وتشفع عند بريرة رضي الله عنها وقال ألا ترجعين إلى مغيث فقالت يا رسول الله انظروا إلى فتحية قالت يا رسول الله